موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب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 اثنتين وأحييت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِيْشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيتُ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 يوم التلاق يوما بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهاب رفيع تذلارشين قروحا من أمره على ما يشاء على ما يشاء من عباده ليُنذر يوم التلاقى يوما بارزا لا يخفى عن الله منهم شيء. قام اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانذر يوم ال فتيذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي